والعجائز والبهائم ولا يستحب لأنه لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وروا الطبراني في معجمه بإسناده عن الزهري أن سليمان عليه السلام خرجه وأصحابه يسقون فرأى نملة قائمة راجعة قائمة تستسقي فقال لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم وروا الطحاوي وأحمد نحوه عن أبي الصديق الناجي وعن أبيه غيرة مرفوعا خرج نبي من الأنبياء يسقي وذكر نحوه رضاه الدار قثني والتوسر بالصالحين بتقديمهم يدعون ويؤمن الناس على دعائهم لفعل عمر بالعباس ومعاوية بيزيد بن الأسول الجرفي واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى وهنا الخروج للجواب والأقفال والعجائز وكبار الأثنان أن العجائز وكبار الأثنان لا شك انهم أقرب إلى الصلاة وأقرب إلى الخشوع فيناسب ناسم أنهم يخرجون حتى يكون فراجع شبباً لإجابة الدار، لأنهم يكثر منهم غادة الإقلام على الله والاستغرار له والحزاب عكس ويرحم الله العمام بسببهم وهكذا الأطفال قد يكون خرجهم ايضا عنك و بكاءهم ايضا يكونوا يدعون سبب ايضا رحمه الله لعباده وهكذا البهائم وقد روي ان قوم يونس لما احزق بهم العذاب فاخرج البهائم وفصلوا اولادها عنه وجالت الاولاد سنه تصيح وقناه تصيح الله كان وتعالى الله سبحانه من رحل الله وعلي عنهم الروية في تفسير الآية من سورة يوسف. وهكذا هذه القصة التي سمعنا من قروض جاود عليه السلام سليمان عليه السلام وكونه عادة تدعو <تصفيق> لما يدلعنا أن الحشغات والنهائم هل تدعو وقد رغي في الله عن التخاثير أن الجواب تلعن رصاك بني أهدى وتقول ونعنى القاطراني سادة ذهب وأنه المراد بقوله تعالى أولئك يلعنه الله ويلعنه الله أن المراد النهائم ونحوها والله تعالى ينهر العذاب بسبب العزاء العذاب, العذاب والمهائم لنفهم كما رضا إلا في الحديث لولا مهائم الضكاعد وسيره الضكاعد وأقفال الغمام لصد عليكم الملاء صدق جاء هؤلاء سنم لجزء العذاب فأزائم لها رزق وبسببها يرضق الله عذاب ويرفع عنهم العذاب وقد ورد الله بحديث لا من قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولا من المهاء ولم ينطروا فالكفرة ولهم قد تشاهدون تنزل عليهم الأنطار وكثرة الارزاق لهم وليس ذلك لرحمه الله بهم وإنما لرحمته بالجواب والبهائب التي إلا هذه القرآن يربطها الله إياه وما دعنا كذلك لا مانع من الإخراج هذه الجواب التي تجأوا ويظهر أغاؤها وصوتها ويكون ذلك مما يسبب نذور رحمة الله لمحلقاته لكن يقول الشالح أن هذا لم يرقب لم يرقب عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما استهبه من استهبه لما نكامل القصة قومي ورث ولما نكامل الدواب لها حمة ولها, ولها حق في إذن هذا النقط فإذا أخرجوها فلا بأس وإذا نخرجوها فلا حاجة إلى ذلك إن شاء الله فالحاسن الذي عليهم فأن يخرجوا وهم راضبون مستنده رغبتهم في الخير وهي إجابة الدعوة الى الله تعالى واما التوسل بالصالحين فكلمه التوسل اصبحت في عرض المتاخرين تنطبق على التوسل بذواتهم ولكن مراد العلماء الاولين التوسل بدعائهم التوسل بالذات كا يقول اللهم انا نسالك بحق فلان او نتوسل اليك بنبيك او بوليك او ما اشبه ذلك لا شك أن هذا ممنوع وهو شرك او وسيله الى الشرك لان فيه تعظيم لمخلوق إشراء كلهم عن الله في حق مفققه وهو العبادة فيكون في نوعا من الشرك فأجاج لذلك يُنبع أما التوسل المشروع الذي ذكر الذي نكر, نكر الشالح هو جائز الشالح الذي هو ذو الميام رحمه الله كان من عرغ الكلمة كلمه التوسل بالصالح إن عرغنا صد كثير ممن يستعمرها أنهم لا يريدون بها لذنما من هذا إلا التوسل باللوعد فيستدلون بعبارة الشيخ مرعي صاحب المتل على أنه يرى التوسل يرى التوسل بالصالفين وسبقه أيضا وذكر ذلك بسائقه الذي هو في صاحب الغرب المؤمنع ذكر أيضا التوسل بالصالفين وهكذا صاحب المتق أو إشارة المتق من النساء الحجاوي هي الإقناع وغيره قالوا إنه يشرع التوسل بالصالفين نظرنا إلى دليلهم واذا هم يقصدون التوسل في دعاء الصالحين يعني يخرجون معهم ممن يتوسمون فيهم الصلاح ويقدمونهم الدعاء والتامين ليكون ذلك اكرم الى اجابه دعوتهم لصلاحهم مع ان المشركين في زماننا يستدلون بقصة تونسر الصحامة بالعباز فعلا تنسك لهم بالأموال كثيراً ما يستدلون بذلك وعندك قرأتها أكثر من كتاب من الخطب الذين ينصروا الشيخ ويردون على الشيخ محمد بن رضي الوحاب وجعل هذا من جملة عدلتهم كما ذكره العلوي الحداد وذكره جميل الهندي صدقي الزهاوي صاحب رسالته التي سماها الهند الصابر وذكره النذالي ايضا بجمله ابنته و هؤلاء جعلوا قصه العباس و كرم عمر قدمه وقال اللهم انا كنا نتوسل اليك لنبيناه تسبينا وانا نتوسل اليك بعم نبي متاثره قالوا هذا دليل على انه يجوز التوسل بالصالحين فنقول ان هذا علائك لا لكم وذلك لان الصحابه عادلوا عن الرسول عليه الصلاه والسلام وعن ابي بكر لم يتوسلوا بهما لا شك ان حرمه النبي صلى الله عليه وسلم تغوق كل حرمة فرجال لأنهم يتحسلون بأموات لم يعدلوا إلى العباس العباس لا يساوي أقل من مقدار من حرمة النبي عليه الصلاة والسلام وإنما قدموه لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ولكبر سنه ولفاضله فقدموه وقالوا له استفتك فادع لنا ونحن نؤمن وطلب عمر ربه أن يجيب دعوته فكأنه يقول اللهم أن يجيب دعوته اللهم إنه كبيرنا وشيخنا فنحن نؤمن على دعائه ونرغبينك يا رب أن تجيب دعائه فأين هذا من التوسل بالاموات أنبياء أو أولياء أو صالحين وهكذا فصة معاوية مرى يزيد الجرشي قد جنه لصلاحه فرجل ثقي عبد صالح أمره بأن يدعو أبوه يؤمنون لصلاحه لأن الله تعالى يجيب دعوة اهل الصلاح والخير فيما إذا أمن عليها غيرهم وبعه معه جن أو جن كبير من الصالحين لم يتوسلوا بالأموات لا رسولنا اهنا ولا علي ولا عمر ولا ابي بكر ولا ابن مكر ولا صلى الله عليه وسلم ولا ابو مشهود ولا شجر حذان توافدوا يوما بين حي فيها فيرى لالا انهم سلموا لاهل المدن ويختار اهل الصلاح واحدا منهم من لخيرته وافضلهم فيقدمه ويقولون له ادعو الله جهرا ونحن نؤمن على دعائك ليكون اكرم الى اجابة الدعاء ويسألنا الله ويقول يا ربي اننا يقدمنا افضلنا ليدعو لنا وانت اكرم من ان ترد دعائنا وقد لعلكم قرأتم في نفس كتابة فالخبيثة للنبهامي لما أورد عليه هذا قلنا لهم لماذا عزلوا عن الرسول آخر يتأور تأويلات المعيدة حتى أنه قال إنهم لو توسلوا من ولم يجابوا السحق ظنه به عزلوا عن الرسول إلى العدب فكان هذا السبب نقول أنتم إذن لا تتوسلوا بالرسول فلا تجابون وتسيروا ظنكم به يا قومي يا الكرماء اتقوا الله فلو تتمتم من الأموات اذا الذيام في ساقه صدغه من قلوبكم. يقولوا كاشروا يعني والله يا رب شيء هذه تقوم بالصلاه يا اخي نبي أولي ، نقول السبب في المنح ، أن هذا تعظيم تعظيماً وأضعاً له حتى كأنه في مرتبة ألوهية أو أولوحي. نحوه ، وذلك أنه جعل له من الياء والمنزمة ، ويستحق أن ينكم على الله ، وأن ينظم أو يحكم على الله اللي الدعاء، فهذا في ده فلا هذا ظرف تعبين تماما اعرف ده حشيرك يعني ما قام مثل ما لي غير قائم عنده اكثر يكون ما <أصحب>. عندي <تصفيق> مقرب. هذا من جميعنا استدلنا به استدلنا به المشركون هؤلاء ومن أشهر استدلنا به المكي هذا الدفلان وأرد عليه السهتواني في أرده على هذا خبيث لطرعيثه وإنباعه قدمنا جمع أنه صحيح فإنه ليس فيه دلاله ومعنى قوله أسألك حق السائلين عليك ليس المراد السائلين ذواتهم إنما المراد حقهم الذي جعلته على نفسك أنت جعلت على نفسك حقا لكل من سأل هذا من جملة السائلين فأسألك بالحق يعني أتواسأل إليك بالحق الذي جعلته على نسلك وهو إجابتهم حقهم عن يجيبهم حق السائلين عن يجيبهم أن تجر السائلين كأنك تقول أنا من جملة السائلين وإذا سألك حق عليك عن تجيبهم فاسالك بذلك الحق ليس معناه حق مسائل حق عادي، حق الناس الذين يسألون لا إمن الرغم جعلته حتى نفسه وذلك الحق حق تتالبه لا حق يمكن صحيح هي كلام الطبيب فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها افتسحها بالتكبير كفطبة العيد لقول ابن عباس صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به قال الشعبي خرج عمر يستسفي فلم يزد على الاستغفار فقالوا ما رأيناك استسقيت فقال لقد طلبت الغيد بمجاديح السماء الذي يستنزل به, أو يستنزل به المطر ثم قرأ اشتغفئ ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار الآية واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه الايه رواه سعيد في سننه لكن معنى الصلاه في الكتاب انها الصلاه عليه و حكمه في الكتاب انها حكمه الواحده فاستنبطوا من كتابه قولا جاء الخلاف هل تبدأ خطة تبعي بالتكبير يا ربحان وأن أكثر الغلمة قادة تبدأ بالتكبير ورجح المطيب المشيخ هو أنها تبدأ بالتكبير لغيرها وحين أمام تكون خطرة الاستثقائك كخطرة إن قلنا تستهر بالتكبير وإن قلنا تستهر بالحلب والعنى هو الأكبر أن هنا تبعها ثم بعد ذلك بالتدبير ويكثر بها من ذكر صفات الله التي فيها ما يقرب من رحمته لعباده وفيها سعه عطائه وغمله ثم ذكر فيها خطبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيها أن ما بعد فإنكم شكرتم جلد بيالكم واستئخاراً من طالع الإنبال بعد ذلك يذكر لهم الأذن على الدعاء الآيات التي هي أمر الله تعالى لهم أن يدعوه وعندهم أن يديدهم فقوله وقال ربكم دعوني أستجل لكم ونهوها رجاء أن تتعلق قلوبهم بالإجابة ويسؤ لهم شيئا من الأسباب التي تكون أقراض إلى اجابه الدعوه منها الإلحاف فإن الله يحب من في الدعاء ومنها رفع الأيدي فإن الله قال النبي عليه الصلاة والسلام إِنَّ رَضَّكُمْ فَأِيُّواْ كَرِيمًا وَيَسْتَحْلِينُ عَنْدِهِ إِذَا رَضَى اللَّهِ إِلَيْهِ أَنْ يَعْيَرُنْ لَهُمَا صِفَرًا ومنها الانكساب والتواضح إِنَّ اللَّهَ عَلْنَا مُكَسَرَةِ قُلُوبُهُمْ من اجله ومنها كما نكامنا قريبا الاكل الحلال وما يشبه ذلك وهكذا ايضا يلتر الاستغفاء. ويكرر الآيات التي فيها الأمر من الاستغفاء وأنه يسابع لإجامة الضعام وإلى أحصر الغيث فهذه الآية ويقوله له عن نوح فقلت استغيروا ربكم لأنه كان رصال يرسل السماء عليكم من العالم. وتقول له سعال عن هون في صورة هون ربكم فهم توبوا إليهم يرسل السماء عليكم مدرارا ويجبكم قوة إلى قوتكم فمعنى يرسل السماء عليكم مدرارا يعني يرسلها جاربة من ضائف وزنة وهكذا ومتى يفعل ذلك فإن الله تعالى يجيبها وبالاخص إذا يصدقوه جعوتهم وقد يجعبون على حسن خالتهم. فإذن الله صلى الله عليه وسلم كان عمتاً وهي سدن فإنكفع عنهم الماء فجعب الله جعوة صادقة فنزل عليه النقض لم يجاوز النقض. وشربوا وملقوا قراهم وكان ذلك رحمة لهم وإذانا لما نزل بهم من كلام ووقائع الناس بياة كثيرة يعني ذكر لنا بعض المشاهد أن رجلا كان عنده مستأذن تأخر عنه السائل الذي أردت سأفهم عليه فطلب من أهل الملد أن يستشقوا فلم يزعلوا فضع أن يستشقى هو وولده جمع أغلاده ونساءه وصلى به الركعتين ورفع يديه يدعو وتضرع لله ثم ضعب ذلك فلما عزاءته في نساء ذلك اليوم وبعث الله سحابة أنطرت على شعب بجوار نحنه زلزلاً نطب عليهم ونطب نظيراً حتى شرب نحنه وانتلأ وخرج منه إلى نحن جاره ولما سقى من نحل جاره خمس نخلات وقفت ما ذلك فرق كان هذا إجابة لدعوة من الصالح المخلص. فقال الله فيها لكثيرا ثم يذل على أن الله يجيب ودعاك العمد إلى كدعاه وهو محرص صادق ودعوه يقع لأزمينتنا هذه أن كثيرا ما يستسقون ويكافر من استسقى ولكن تتأخروا الإجابة لعل السبب الهدار كذا قد شروط الإجابة لمن أحلاص أو من الصدق في الظلمة أو من الله وراء الشعاع تشهدين السر من حتي أو لوجودي العاصم وكبائر من الذنوب حالة بينهم وبين أن ينزل عليهم الله ويرحمهم الله وماش ذلك فإن العاصي تزيل النعم وقد يقول أيمن بعض المتطرفين لماذا أدعى الكفار ، يقول أن نحن نسافروا إلى بلاد الكفار وأن نجد الغيثة مستمرة عليهم مع وجود كفرا وشمكا ومعاثا وإرهابا فالجواب نقولون الله تعالى يرسلي عباده الغالفين الذين رضموه وقصروا ربه في التنين بها هذه المصائح وإما أولئك فأولئك اطعما لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا فلهم الدنيا وليس لهم من أحواته من نصيب فلا يفر من عقوثوه من متاع ومن دنيا ومن زينة وزهرة فان هذا متاع في الدنيا على حد قوله تعالى ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن من بيوته سقفا من الله لا اعطيناه ثم يتنعمون به ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء من شده الرفع لقول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء فإنه كان يرفع حتى يرى بيار عبطيه متفق عليه ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأمون كالقموط يقول لهم بشدة غفع تكون ظهور يميه إعطب إلى السماء يعني كأنه غفعه حتى الله الظهور, الظهور كفيا إلى السماء وكل ذلك دليل على رفع اليدين الى الله تعالى ويقول ان الدعي اذا سال الله كانه يقول اعطني في يدي ولكن لشده رفعه الى الله تعالى كانه يقابل يديه مقابلة لوجهه حتى يدعو الله بمقون كفير وهذا فما من اسباب إجابة الدعاء كما هي الحديث الذي الذي ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في الصحاب ذكر أربعة اسباب من اسباب اجابه الدعاء امامه السلام وكان اشعث اباع وكونه يمد يديه وكونه هو يدخل يقول يا رب يا رب هذه من اسباب اجابه الدعاء ومع ذلك لم يجد لكون مطعم حرام لآخر. هذه <تصفيق> يعني <تصفيق> هذا ما يحصل. قال بعض أنه يجعل ظهور كتفه إلى السما ويقلبه. ولكن الشاهد قال أنه قال إن معناك الظهور هنا إلى السما أن ذلك مش اللي كانت نقاوله انا شنو لم يكن انه يوصلوا المغاني يا الله يا ذهله في السطح والرماد يا فاهنا المستوى رافش ها المنطقه من عندهم ينقالوا ما الى فاضيه لكن طبعا في ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا لنا كما وعدتنا لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه متبق عليه ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن نص عليه للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم في قول عبد الله بن زيد الرئيس النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأثر المسألة قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا ظهرا ببطن نعم فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه رواه أحمد هل هذا الدعاء في أهلاء الخطنة في أعزاء لها وكان رؤية أدعية وهي أهلاء خطبة وأوضع ما رأيتم استغفاها في الشاهر <تصفيق> أيها الناس ورأى أدعية منفعة لمن نبي صلى الله عليه وسلم لذا قالها رأى اللهم أسكي اللهم أسكينا الغيث الله أسكي الله ولا تجعلنا من القانطين وقالها رأى اللهم أسكي رحمة لا أسكي عذاب ولا هذن ولا ولا غراطن وقوله اللهم استعى عبادك وبهائنك بلدك الميش ورحمتك وأحذي بلدك الميت وقوله اللهم إذا بالعباد والللاذ من الأواء والشدك ورديك والأرمان ما لا نشكوه إلا إليك فالزام هذه الدعوات مأهورة فيكثر منها هي أذناء خطرته. مع الاستغفار الآيات التي هي الاستغفار لأن الجمعة بين ذلك يكون جمعاً بين الاعتراف بالذنوم وطلب المرخرة التي هي نحو أثناء. الاستغفار معناه طلب وغفرانها يعني نحو أثناء. والدعاء <تصفيق> السؤال فالسؤال وطنك فكانه يقول انفعنا آثار السيئات واعطنا من البركات والخيرات فيجمع بين السؤال وازاله المانع وهو الذي يدعو بهذا الدعاء بعد ذلك يستقبل القبله ويدعو بهذا الدعاء فَقَالَ <تضل> رَبَّنَا إِنَّكَ أَمَرْتَنَا بِالْجَنَاحِ وَعَتَّلَ الْجِيَاعَةَ وَقَدْ دَعَوْنَا كَمَا أَمَرْتَنَا فَاسْتَجِبْ لَنَا كَمَا وَعَدْتَنَا يَا غَافِرَ ظُلْمِ وَالْخَطَأِ إِنَّ هَذَا الشَّغَلَ قَالُوا وقال عمكم قَالَ انْظُرُوا إِلَى عُنُقِ الْعُيُونِ اسْتَجِبْ لَنَا فَجَوِّبْ لِي هَذَا كَمَا أَمَرْتَنَا لما <تصفيق> أرثنا بقولك أستذب لك وتعثنا بقول يا واسع الفنزل العطم يا واسع الضحب لذا ذلك ذكر أنه يحول رداءه أن يقلب رداءه ويجعل على الأيمن على الأيسر وعكسه أكثر وأن الناس يحولون أرضيتهم ذكرنا في أول الدرس أن هذا لكن بتحول الخالي إلى أحسن الى احمد كانه من التحول الذي هو الجفان وكان نام يقود حالتنا هذه حاله سنه رات ان الله يحولها الى حاله رخا يسن لنا القيام ولا نذم الى صله كله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 الحديث الأول ذكر فتوجه لنقبل عده وحول اللجاء وصلّى رفعته حديث ذكر الصلاة بعد لا دعوه الولا تقبل عده معناها ذلك هي المعنى ويتركونه حتى ينزعونه مع ثيابهم لأنه لم ينقل عنه عليه السلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم غيروا أرديةهم حين عادوا فإن سقوا إلا عادوا ثانيا وثالثا لحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء وقال أصبغ استسقي النيل بمصر خمسا وعشرين مره متواليه وحضرِ وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع اما بعد ما يقل الرجاء يقول انه ما يعينه للحاكم الا يتركه الى ال ان يخلعه اذا طلب لشته مثلا فطلب كساء عليه ولو انه قال له على شكل ليس بلائق يتركهم إلى أن يخلعهم على هذه المسكة فهذا هو الأمر الأسر قولهم إن سقوا وإن عادوا للذل على هضل تكرام الاستغاثة وقلم السقيا. إذا كان أنه قد استسقي لأمني محمسين وعشرين مرة في المتوارية على أن المسلمين يظهر لنا الله تعالى الله تعالى والنير هو النير المعروف في مصر، وعلوم أنه إذا تلطش هلك خلق كثير ونسات نساتين كثيرات تسقى لسببه، وهكذا إذا قلوا أربعة ألف. فلما راوه قد نقصوا هذا النقصان علموا انه لا يزيد يحصل زياده فيه واجراءه على حالته الا من الله تعالى لانه عندما يمده مطر السمع والتي من اماكن معروفه تنزل عليها اغطارا ثم يهدي ما أماكن إلى أن يصل إلى ذلك المكان فلما نرى ذلك وكرروا الاستفقاء فهكذا إذن المسلمون يكبروا الاستفقاء مرارة وعزانة عشر فهذا الحديث إن الله يحضرون فينا في الدعاء في كتب الحديث ولكنه لم يصل ذروى ضعيف ولأنه لأنه من قوة يعني من قوة من قوة من قوة الصحابة يعنى ونشك من عنه صحيح وهو أن الله تعالى يخدم من عباده أن يدعوه وأن يكسر دعاءه وأن يصنع تغضعهم بالدعاء وطلبهم له وقد الواقع اذا حتى يا با اوه وهو من عاوز فاجئ بما الله تعالى لا يكون ذلك من اخوانك الا اذا يمكن يقال أن, أن هنا بمعنى استثار العبادة يا رحيم أنا كل الإنسان نعلم عندي أن نعلم من الدعاء ونعلم من دراء. ويسن الوقوف في اول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وذيابه ليصيبها ليصيبها لحديث أنس اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابهم من المطر فقلنا لما صنعت هذا قال لانه حديث عاد بربه رواه مسلم وابو داود وروي أنه عليه السلام كان يقول إذا سال الوادي أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر إما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به الايه لانها تناسب الحال الايه الاول هي ما يفعل الذين حملوا انسان اذا ذرهنا زرنا ترى ثاني اقوال نتقى بفضل الله رحمته لأن ذلك هو قول اهل الايمان كما هي هذه الايه النهارده قال لما أنه سبحانه صلى الله عليه وسلم وقال قال أتدرون ماذا قال عمكم قال الله ورسوله على أن قال أصبحا من عبادي مؤمنون بي وكافر فأنا من قال نطرنا بحظ الله ورحمته فنالك نؤمنون بيك أجرد شرقه أيزا من أيقل نطرنا بحظ الله ورحمته فيتمنى إِلَى يسمع فاضل ان يقول سبحان الله الذي سمي حضره بحضره اذا كان الله ذكر ان دعاء يسمى فانه شيء جميل لك الله تعالى ذكر ذلك فطابه ما يسمع حضره بحضره والملائكه لطيفه فظن ان دعاء يسمح فانه لنا أيضا ان نتذكر ذلك ونتبح. وإذا نزل المطال فيثنه أن يخرج حتى يصيب هياذه ويحتر عن رأسه لان الله تعالى جعله مباركاً وطهوراً فوصبه بالبركة لسورة قاس قال تعالى وأنذلنا من السماء لا أنه مباركاً فأمتنا به جنات وحذى فالمركة هي كهرة الخير ولذلك يناسب ينسب أن ينسب الله تعالى من البركة لما ينزل عليهم وأن لا ينزل على منهم منه لأنه قد ينزله الله وإنزل على المركة من السماء أو من الأرض ما من النطر إلا من الأرض وقد شاهدنا شاهدنا أحيانا ينزل مطابا قليلا فيحضر في معه بركة فينبتك على أقوى الغشب الكثير وشاهدنا عمر سنوات لزم فيها مطابا كثيرا وزيغا ولكن لم يرمت فيه إلا نبات القليل بل أحيانا لا نتحد عن المقاع وذلك من قله البركه فيناسب انهم ينزلون الله بان ينزل عليهم غيثا مباركا فلما كان الله تعالى صفه بالبركه كان من المناسب اياه ان يصيب رحلك وثوبك وراسك وذهنك لتنالك شيء من البركه وعلم النبي عليه الصلاه والسلام بقوله إنه حديث راهد من ربه وكان ذلك أيضا من الأسلام التي جعلته مباركة وهكذا يثن الخروج إلى الوادي إذا أثانت الأرضية أن يخرج إلى الاوديه التي ذكر الله أنها قفوة وصل الله ذلك به من الطهوريه في قوله تعالى في سوره الغفران وانزلنا من السماء ماء طهورا لمقيامه مملك الميتا ونسقياه مما حلقنا انعاما واناثيا كثيرا كون عليه الصلاه والسلام ياخذ به الى سائل الوادي يتطهر به فرجاء يحصل تطهيرا الله من اللاطن به وتحصل أيضا المركة بما جعل الله به وأن إذا زاد النطاق وفينا الغرق والمرأة فإنه يندم أيضا أن يضعى بإزالة الغرق بهذا الدعا لأن الله كما ينزل النطاق رحمة فكما ينزله عذابا إستهى رأى رائشة نكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيمة وإذا رأى الغيمة ونحر ادخل وخرج واغتم حتى تنجل ففقنت له رائشة وقالت للناس إذا رأى الغيمة فرحوا وأن تكرهوا لذلك وفي تلك راهية فقال قل ما يدريني لعله عذاب اللَّهَ إن الله أنزل على قوم بالعذاب فلما رأىه قالوا هذا عارض منطر فلكم عاد فإذكر النطر قد يكون عذابا فإذن أن يدعى بإزالته فمن الأذية ما ذكرنا من قوله اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدن ولا بلاء ولا غراب ولمن أدعية هذا الدعاء ورطان بر الله اللي حوالينا ولا علينا الله يعلم الآكام والذراب والرطان الأولية والذراب في الشجر الآكام جمع الآكامة وهي الجبل الصديق والذراب هي الجبال المتجعة التي غير مرتبعة ولكنها مرتبعة وغالباً لها تكون محلماً لنا لا تبع شعب عندما يصلنا إلى ذلك تلك الأماكن التي إذا نجل عليها أن تتلك الأماكن وانتبع الناس به لكن كلهم بخاجر رحل من السلام أنه حصر عنهم كأنهم أحدهم بطوله أنه حديث أهلاً بربه وأنه إذا أصاب رحله وهيابه حصر حسنا وصلنا قول متنا بفضل الله ورحمته ويحرم بنو كذا ما بالصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على اثر على اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله اعلم قال قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال متنى بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب أو بالكوكب وأما من قال متنى بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي بالكوكب قال في الفروع وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا ويباح في نوء كذا لأنه لا يقتضي الإضافة للنوء فلا يكره خلافا للآمدي قاله في الفروع ولتوضيح ما تقدم مما يقتضي بالشرك ترجع إلى كتاب تيسير العليم الجديد. لما قوله مقلن بسر الله ورحمته ذلك بها الحديث. الحبيث واتباؤل بأن هذا النطر يكون بفرد من الله هو رحمه ذلك الله سماه رحمه فقال تعالى وَهُوَ الَّذِي يرسل الرياح مُسْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهُ وقال تعالى فَنْضُرْ إِلَى آذَارِ رَحْمَةِ الله كَيْنَ يحيي أَرْضَ بعد مَرْتِهَا فهذا المطر رحمة من الله وهي يقول مطرنا بفضل الله هو رحمته وأما مطرنا من عمئ كذا وكذا فهذا لك رجال صديق له شرك وكفر مؤمنون بأكار رندي وقال وطننا بناء كذاك أكار رندي مؤمنون بكفر فالمشركون كانوا يقولون عن ذلك وذلك تكرر شرح هذا الحديث لتيسير عزيز الخمين وما اختصر فتفنديد لذلك الاستثقائي جاء بالاستثقائي وهنا كذلك أن الأنواع هي مطالع النجوم ونغاربها وان العرب كانوا إذا يطروا وقالوا لقد صنى فأنا أكذا وكذا وعلي ذلك النجوم الذي ناء الأنواع هي النجوم كلما غاب نجم طلع نجم ناء بمعذر طلع يطلع هذا النهر ويقوم وقال له والمراض بها النجوم الفلكية التي هي الثمانية والعشرون التي قد قسموها على أيام السنة الشمسية لكل مجمع ثلاثة عشر يوم ولنجمع واحدة عشر هو نجم قلب وهو قلب الشتاء فالمشركون يطيفون الإثبار إلى الألواق إذنهم يقولون يأخذون من النوء أن يسكيهم فإما انهم يضيغون إليه السكية لقولهم لقد صدق نوع كذا وكذا نريد ذلك جزلت الآيات من سورة الراقعة أولها قاله فلا أقسم من راقع النجوم إلا قوله وَتَدْعَلُونَ رِزْكَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ يعني تضيع هنا في اللقاء لا غير الله من الله وحده ولما قوله مثنى في نوع كذا فهو على بالزمان يعني في زمن كذا هل باق للسببيه مثنى بسببه واما الله نظريه يعني جاء لم نطر في شهر كذا جاء النطر في يوم كذا فلا باس به شاء الله Allahu alam. Assallahu ala wa ala ala wa ala alihi wa wa sallam. إيش ذكر ذكر بس ما ذكر في البخاري ذكر كل اللي في البخاري حرجهم قفلوا حسن ما في الوهم الناس اصحاب كلام الله الحمد لله لا الله كتاب الله إلّا كتاب الصلاه لان أهل لا ففيه امر الصلاة الصلاة على الجماعه الصلاة على الاموات وتسمى صلاه لان فيها تحريم وتسليم وتحذيرات وان لم يكن فيها القران بها قيام وقراءته ويشترط الصلاة ما يشترط من الصلاه من استقبال قبلها ومن نفس قراءه ومن الطهاره والكثافه ومن عشره فلما كان اهم ما يعمل مع الميت هو الصلاه عليه ذكروا كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاه بعض من المتقدمين احفروا به وبعضهم قدموا به ولا مشاحته لذلك جمع جنازه ويسمى الميت اذا وضع على الناس جنازه من جنازه اذا ارتدى كانه يرهب على الاعمال فيسمى جنازه من الرهب الذي يعمل مع النيه اولا هو اهداف الزياره وما يقال له عند الرياده وثانيا بعد مرات تجيله بعد مرات بتوصيله الى اخره وثالثا التكفير ورابعا الحلل وخامسا الصلاه وسادسا الدهن ويلحق بها ابدا الزيارة زيارة الكبور فتكون هذه مداحة وعلى الزاب وزابهم إذا ابحثوا أن يدعون له أيضا المقدمة إذا ابحثوا البيت عن أشيط فمنها التجاري أن يقنع الكرونه هي أول الجنة وذلك لأن الغالب من المهيات يكون بأمراض فإذا مرض الإنسان فهذا الأفضل له أن يتعالج فأن ينقع ويتركب على الله ويعتقد أن ما أصابه فهو أأمن الله فصحيح أن العلاج التداوي مباح وتحقه أفضل لمن قضي يتوقفه وذي إذا إن كان الإنسان قد يحسع فان يضعفه يكيما وإن يتلون ويقول لو أني ولو أني فالعلاج وثان هذه الأفضل ومن المعلومي أن العلاج للأذية المباحثة إن ما هو فعلاجاً نأذون فيه المران به العلاج المداح النأذون فيه والشلام فيه طويلاً وقد استدلنا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم تداروا عباد الله ولا تتداروا بحضار ولقوله إِنَّ اللَّهَ مَا أَنْزَلَ جَوَأْجَاءً إِنَّا أَنْزَلَ لَهُ شِذَاءً عالنهم من عالنهم وجهد لهم من جهلات فلما ناحى التداوي ظن على أنه على الإباحة وكذلك لا يجد التداوي لحرار فأفق المحظمة الشفية ذنوعة وكذلك الأدوية المحظمة وما أشبهها ولهذا ورد في الحديث من الله لم يجعل شفاء امتي فيما حزن عليها وقد تكلم عن ذلك العلماء مثل بن موسى في الاداب الشرعيه وغيره واعطانوا الكلام ان هو الافضل والاولى وفي كيفيه روح وكذلك لذاهض من عيادة المر... المرضى زيارة المريضين مرة كنما عيادة وهي أيضا من الآداب والزهد فيها طويل فكلما مريض كتب الآداب الآداب الشرعيه للنور الله وكذلك آداب المهمة المطئ المقاري وكذلك هي أثناء كتابها الصحيح وكذلك عليها في أثناء كتاب الأدب وغيرها ذكروا حكمها ومتى تتأكد ومتى تتكرر ونحو ذلك ومدتها وما يشبه ذلك وحصل أنها من جملة المستحبات ريادة المريض لماذا؟ لأن الذي قد يحتبس هذا سواد النبض عن احتكاك لأخوانه، فهو يحب أن يواسوه والمواسات أنه من يعودوه في نبضه وعن نفسي له في أذنه ذلك فإذا زاره في نبضه عن نفسي كأحواته من فكان ذلك أدعى إلى حصول أرهبات الأخوة ثم إذا أجار المبيل إذا عاده من المرهين فإذا عليه أولاً عليك اولا أن في سنه لأجله وتقول له إن هذا مرض سهل وخبيب وإنك إن شاء الله ستشفى وستكون لربك وسعى حالتك الأولى وتنفذ أمورك التي تتطلب وإن الله ذلك وذلك لا يرد من عطى شيئا تنفيذك له لا يغير شيئا مكتوبا إن كان الله قد كتب أنه يشفى أو يموت فلا بد منه لما كتبه الله وقدره ولكن هذا فيه تقوية لقلب ذلك المريض وهي تحبيب له بأخوته وما أشبه ذلك وكذلك ذكروا من الأدال أيضا وهنا رد عليه الشارع هنا والماثن التاهب للموت والاستبداد له وتذكره في هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذا من اللذات رؤيا بالذات وبالذات هذا لانه يهدمها يعني يمحوها وهذا وهي اشهر لانه يغيرها يعني مغير للأتي ونكدرها وزاد هذا الروايات فإنه ما ذكره قليل إلا كثيره ولا كثير إلا قلله يعني أنه إذا, ذكره إذا ذكرت الموت وانت في نقل وفي قله ذات يد وفي ضيق من العيش فانك لك لك ثم تنفس عنك ما انت فيه من الضيق وقنعت بما اتاك الله وكذلك اذا ذكر الله انسان في ساعه فانها تضيق عليه هذه الساعه فتقول ما فائدة قوله لا ذكره لكثير إلا قلده لقول فائدة ذلك الاستعداد لأنه إذا ذكره استعد له فإذا تناساه استغل بما هو من الملذات والشهوات وطال عليه الأمام ونسي الأجام والمستخدر الموت فيأتي الموت ضغطة والله يرغط فيندم عند ما يحل ذهي فقد ذكر الله أن كثيرا يندمون عند الموت إذا حضر أحدهم الموت قرأوا درزعون لأنه يعمل صالحا فآخر يقول يقول ربينا قد يأتي أحدكم الموت فيقول ربينا كان يرسل دائما يكتر ذكر الموت ويتكلم به في المجالس يرنها فانه يسترد روح أن بعض المسلم كانوا يستردون للموت حتى لو حين ادعى بهم انك ميت مساءا او صلاحا لم يكن هناك عمل يزيد به <تصفيق> لن يجد عملاً أغير عمله الذي هو عليهم من سن الأول ما يكلف وهو يعمل أقصى جهده وغاية مسره وما في أركانه يعمل الأعمال التي بها والتي تنفعها لآخرة فلا يرقي زيادة بحيث أنه حذر يقيراً بأنه سيموت اخر هذا النهار ولم يكن هناك زيادة يزيد بها وهذا زائدة ذكر الموت وخاصب أنه إذا ذكر النوت زائد في الدنيا ورعبه الآخرة ويكون ذو أنه بالدنيا سبباً لتقنله وطناعته بلا بما يسر الله ويكون أمته بالآخرة سبب لحسنه على العمل لآخرته ويكره الأنين لما روي عن عطاء أنه كره وتمني الموت إلا لخوف فتنة لحديث لا يتمنى يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه الحديث متفق عليه وفي الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون هذا الأنين فهو الله يعطيه من النريض لعالة كلما وسبب كرايته انه لا شكايه لا تشكي والمسلم مامور بان يرضى بما قدر الله عليه من الامراض والنصائح انه يهاب والتشكي يناهي الصبر والعظم من أن ان الانسان تصيبه مصائم دنيويه ويحضب عليه حوادث ويتألم بآباء هذي إذنه أن يرضى هي ذلك خلاف والصحيح أنه لا يهدم لا يهدم الرضاك كل ما أصابه وقد يكون في فقد يكون فيه ضر عن أو نفصل عن أي دينه أو ذلك، ولكن يرضى به مسجد من الله، يرضى بما أصابه من الله ويعلم ما له مكتوب. ولا الصبر فإنه واجب على صحيح أن يصبر على ما أصابه، ولكن. الصبر أيضاً لا يناهي فعل الأسباب كون الإنسان يفعل الأسباب ما يناهي كونه صادراً محتسبا، وإنما حقيقة الصبر هو أفضاعاً الله تعالى بما قدر والعلم بأنه ليس له مفضل وما مهرب للهما الذي وقع عليه وعدم التشكي من الخرق اذن يقنع بذلك وينجب شكايته الى الله تعالى ما يشكوك الى غيره ويقول بعضهم هي البيت المشروط اذا اتتك مصيبه فاصبر لها صبرا كريما فانه بك ارحم واذا شكرت الى ابني ادم انما ويشكر رحيماً إلى الذين لا يرحموا فشكايتك إلى الناس لا تجدك لكن اذا كان ذلك على وجه الإخبار جاس أن يكون إخباراً لا شكوى، فتقولوا أتألم من كذا وكذا إخباراً لا شكوا ويؤلمني كذا وكذا وحس بكذا وكذا ولا تحجر أن لا <تصفيق> وليس وليس معنى الشكوى أن تطلب من للوائخر أن يشكوك أو أن يزدر عن كذا بكل ألم بل حقيقة الشكوى إذا عرضت أنني على التساهل في،, في الله تعالى، فكانك فاستكى. هذه المصيبة إذا من عندكم، لكن يفعل الله كذلك إذا كان شكائك إلى الإنسان نوع تسمى هذا. لا الله شعبا سيصير سيرسل في اعلانك او لماذا في كذا يوم او على خاطر وان نصيته والان اذا الناس ورا يكون هذا شكايه ان يكون ان السنوات من الان الله هذا سبب مشراهه القليل رسالته أنه إذا مرض عليه أن يقول آه أقوله أغلق في ذلك يهد التألم, التألم والامين متروح روح يا أن الإمام عبد مرضة فلم يملك أن كان له أليم فحذج بألم عبد الله السلام أنه كان يهد الأليم الطالع أليم بشكوى فتجلد وتركه وصاباره وذلك وإن كان قد يغلبه ما يكون في نفسه في قلبه من الأمم لكن عليه أن يتحمل ويصبر على ذلك وإذا غلبه واستأذن شيئا منه برعب اختياره هو لما يغفعله هذا معنى الأنيم قول مريم يالي تنميك قوله وتمنى النوت إلا أن إحشاهتنا وتمنى النوت الزعبه وقد عد الله عنه في هذه مكارة صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم النوت لضب فان لك فإن كاننا مجحاعدا هل يقول اللهم أحلمي ما كانت الحياة حيرا مني وتؤثني إذا كانت ولا تحيرني لماذا نعي عن تمني النوت بل لماذا نعي عن تعاطي أسباب لأن الإنسان لا يدري ما له بعد الموت فربما يكون الذي يقبل عليه بعد الموت شاء الله لما هو في إنجاده الخيار ويكون متأكدا من أمل لما هو اشد منه فعليه أن يصبر هذا سبب وسبب عليه أن أن الإنسان في مرضه ماجور وأن كلما اصابه من لغظ فانه يهاب عليه ورد في الحديث ما يصيب الانسان من نصب ولا رصب حتى يشاكها إلا كفر الله بيان خطاياه فكل يوم يغضب ويصبر عليه يكفر بهم الخطاياه او يزداد به حسنات فكره يتننى الموت قطعا لهذه الحسنات ولهذه الصالحات العملات وهذا سبب ايضا وسبب هادئ وهو أنه قد يشفى من هذا النظام فيوفقه الله للتوبه ويقوده امره ويكون في اخر عمره خيرا مما كان عليه اولا بحيث يتوب ويمدم ويستغرر ويعمل أعمالا صالحة تكفر سيئات يستغرره لتكون حياته خيرا له وليادع ورده الحديث إن دقي يتعور المؤمن لا قيمة له وكان, وكان يعني الدعاء لهذا ليادع الذي كان دليلا عليه وقوله إذا أردت وقوله في الحديث أحلم ما كانت الحياة حيضاً لي وتوفني إذا كانت المذات حيضاً لي فالجل على أن الإنسان يسأل ربها حياة يكتسب لها عجلاً صالحاً أما إلى خشيحة يا يا يا يا يا كما يا يا يا يا يا يا يا يا غير يا وكما حكى الله عن مريم يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا وخشيت أيضاً أن يبتلوها وردها وأن يؤذوها من عفل الله ونحو ذلك فكان ذلك سبباً لتنميها ليس أنها ملت من الحياة ولا أنها ضجقت من المخاضي ومن ثقة الوضع ونحو ذلك لأنه ما خافت من الهتمة هذا هو الصحيح فالنسانين أخاف الهتمة فان له ان يتمنى الموت رجاء ان يتوفاه الله قبل ان يتغير او يمدد والله هنا الفتنه في الدين ومنها ايضا الفتنه في البدن اذا لم يكن متحبرا لم يكن بامكانه التحبب ولا التجدد والصبر يعني قد يفتن بعض الناس في بدنه بان يدرك ويحبث وتقطع مثلاً أعضاءه إذات الله مثلاً فينفع صبره وينفع صوته من الشكايتي وصيحة الله أحبال ذلك من شدة التألم فاكل هذا شيئا من الألم وإن شاء الله من على ذلك إذات الله تعالى الخاص بأنه إذا خشي فتنة في البدن أو فتنة في الدين وجاز لها من الموت اجلسه في الدين ظاهره له ان تلقى عليه شبهات وان يقصر ويقهر هذا النطق بكلمه الكفر او أن يخرج من ملعب الإسلام ويرقى به بين ظهران اي قوم كفار لا يعلمون الاسلام ثم ينقطع عن المسلمين ولا يزال يتلقى من هؤلاء الكفار نصابه نحو شبهات فقده للدين ولا يستطيعونها جوابا يكون نهايته انه ينكذب إليها ويستفن ويكون معهم هذا المراد بالفتنه وقد تطلق الفتنه على الكفر الكفر قد يشرنا الفتنه كما في قوله تعالى الفتنه اكبر من القتل وفي قوله تعالى ثم سئل الفتنه لا اتوها ولو دخلت عليهن الطائفه بدخل عثرها عليه سئل الكفر أجابوا عليه واستجاب لمساره الحاصل انه اذا إن خشي الكفر أو خشي الظلال أخشي أن يفتن في نفسه عنه ذلك نجال لها الحديث وتسن عيادة المريض المسلم لحديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع الجنائز وعيادة المرضى متفق عليه وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم تلقينوا موتاكم لا إله إلا الله رواه أحمد ومسلم ولم يجد فيصجره إلا أن يتكلم فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه في صلى الله عليه وسلم من كان آخرك آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود يتكلم قريبا على ويادة المليم وذكرت فيها وذكر أنه إذا عاد المليم فإنه يذكرها الثابة ويذكرها مصيح ويذكره اشتهاده يذكره إياها يتذكره بالوصية إذا كان عنده شيئاً يريد أن يوصي به يذكره هل كتلت وصيتك إن وصيتك كتابتها لا تقضب واجلاً ولا تفرده وينفر لها الحديث الذي فيه قوله عليه السلام ما من, من إمرئ يريد ان يوصي او لحق بان له اي شيء يريد ان يوصي به بطلالتين لانه وصيته مكتوبه عندهم فالوصية قد تكون لنفسه لأن يوصي باعمار خيريه تلحق به بعد موته يستمر اجره من في الجاريه فأن يقول أوصي بمعنى بكذا وكذا صدقة أو بكذا وكذا او أو ذلك أو تقول وصية بما له ومعنى وكأن يوصي وينكو في وصيته بأنه مدين لفلان بكذا ولفلان بكذا أو بأنه على هنا من حق وقدره كذا وكذا فهو يوصي بمرايتنا من تحت يده يقول رصي الله على علمي أو على طالي هلانا ومذاله هلانا وأوصيه لهم بكذا وكذا بمثلة الوصية يذكره من الوصية وكذلك التذكير بالتوبة إذا كان مثلا ممن يمارس شيئا من العاصر يذكره بالتوبة وي يحسنه عليها ويقول كنت تعمل كذا كنت تغليتني لا يتخسر لك منها كذا وكذا كنت ممن يحب كذا من المعاصية ويثبت كذا من الطاعات فأرتد الآن مقيم بهذا المرض عليك أن تتذكر أعمالك وتقلع عنها وتندم وتتوب وتراهد ربك على أن لا ترجع إليها عنه ذلك إذا تذكير الشهادة فإنه عند الاختضار إلى أستمر فإنه يذكره في هذا لهذا الحديث لو كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة نبق من عتاكم لا إله إلا الله فإنه لنعوه هذا الحديث أن مراد بينه عند الاحتضار أن يقول له قل لا إله إلا الله فلما الفهم خاطئ فان المراد تلقينه بعد الدهن فلا اصل له يفعل ذلك كثيرا من المبتدعه والجهله يلقنون بعد الدهن يسمونه تلقينه يستدلون بظاهر هذا الفهم يقول لقد قنوا موتاكم ويقولون انه سناهم موتى ولا يكونون موتى الا بعد خروجه فاذا ذهناهم لقا ترى لترى احدهم بعد الدهن التسويه يقول يا فلان قل لا اله الا الله حلال. يا فلان تذكر شهادتان لا اله الا الله يا جاءك اخي ملكاني وقال لك والله في الخط هذا وره هذا وهذا حديث يا حبيبي السلام هذه رساله الطبراني ولكن الحديث ضعيف وذب على وجهي وركاكة ألهابه وهرابك كلماته بحير أنه أعزاه بأمة قالت يا رقف أعزائم إن سويتم عليه القبر فيقف عليه أحدكم أن يقول يا هلاني ابدا هلانا يعني بأمة وهذا خلاف ما ذكر الله من قوله واضعوهم لأعبائهم وخلافه ما كان النبي عليه الصلاه والسلام ينسب الناس لأباءه لدرجة أن رجلًا صياحًا صديق أن, أن رجلًا قال إلا أني أعرف أمه فقال سأذهب ونسبوه إلى حواء وهذا جليًا على غرابة هذا الحديث. <تصفيق> <تصفيق> لا حجة هل أنه صحيح أنه برابطة الإمام أهلاً يوجد يعمل هذا العمل تركينا بالدهن ولكن ليس هو حجة أولاً أن مستندهم فيه حديث ضعيف لم يذبط ثانياً أنه لم يكن قديما هذا العمل ما كان الا, إلا حديثا يعني بعد ان اشتهر هذا الحديث الضعيف وانتشر في شركه على الاوساخ به اناس فقال له الاخرون فكروا الامام أحمد يقول انه يعمل به هذه البلاد لا يدل على اقراره له ما دام انه ما ثبت ان ولا عيلة ولا قبله ولا غير ذلك إنه يعلنه بالله إذا صحيح أنه ندرة ولا نتيهية وبكل حال التهتين الذي في الحديث هو التهتين من الاحتضاء لأن يقول قل لا إله إلا الله ويكون ذلك كبير ذلك. لأن لا ينجر الميت لأنه إذا جزل واتكلم بقوة رجر الميت وقالها بشراهية ونذكر بها مع شراهية فيه, فيه نفس لخلال ما إذا قالها عن عقيدة واثمئنا منون هربة وإنها تصدر من قل متيقن بها فيبصل في قول من قال لا إله إلا الله مستحناً بها وخالصاً من قلعه هذا هو السبب هذا الأمر بالزحقي بالمليل المليل إنه عشدة المرام قد يجر من الكلام قد يزكره الكلام لذلك يرفق به فلا يكلم فلا يكلم كلاماً يشق عليه يقولوا يقتصر على واحده يقول لا اله الا الله ويندم ان يقول ايضا محمد رسول الله لان شهادتين كركن واحد وإن كان ورد الحديث ان لا اله الا الله لكنها تستلزم الشهاده الثانيه لان من شهد لله هي استلم ما يشهد لنبيه بالرساله لأن رسول عليه الصلاة والسلام هو الذي دمنا على إلهية الله وحده يقول إذا تكلم بعدها اعادها عليه برحمة إذا تكلم بعدما نطلق من تكلم بكلام أجربي كلام اخر فعادها عليه حتى يكون آخر كلامه هذه الشهادة فإنشاثا أن تلقينه من باب رفق بالمذير ومن باب الإحسان إليه ليختب لهم يعملوا صالح ليه هذه الأزيلة في هذه البلاد نحن الغالب ان الوهيات تكون في المستشفيات ونحن شد وان الملينا يحضرون المريض ليس لهم هم بهذا التركي غالبهم ممرضون الأطباء ان معهم علاجهم اوضح ذلك الى ان يموت ويمنعون غالباً ان يحفظ عنده احد من اقاربه او من يخلف عند الاحتضار لا يمكنهم احدا من الدخول عليه فيفوت هذا الامر وتلقينهم الشهاده ذكر كثير من الاخوه انهم كان لهم غلظه ومدعو من حضوره غاله الوفاه وان المرضى لم يهتموا او الممرضين لم يهتموا بالتاكيد فينجب حينئذ أن يؤكد على الممرضين التاكيد وكذلك يؤكد على الاقل الذين يحظرون عند الاحتراق عند خروج الروح ان يؤكدوا ولا لم يكون مسلمين قد يكون المماثل او نفس الطبيب غير مسلم والكافر لكن يؤكد عليه من جهه رسميه انك اذا عرفت انه سوف يموت وقرضته ذاته فاحرص على أن تلقب ان ينطق بالشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله و كنت لا تعتقد ذلك يا الاخوه هذا هو هذا سمك كان يعني يا شيخ ده كان من عاد الكافر يا هل ركزت يا جماعه لا من المكالم جاء أحد من لكن يدعى إلى الإسلام عند الاختبار، رجع يقتل لهم قاتلة شخصاً، لا